بسم الله الرحمن الرحيم كلا من تحبون العاجلة وتذروا الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة تظن أن يفعل بها فاقرا فاجعل منه السوجين الذكاء والموساء أليس ذلك بقادر على أن يحيي الناس